وأصحابه الغر الميامين متصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة الكرام أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكى إليه أن جاره يؤذيه وأنه تحدث مع جاره بأنواع النصائح فلم يقبل منه فلا يزال أذى الجار يتتابع عليه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ متاعك فاجعله في الطريق يعني أخرج المتاع الذي في بيتك واجعله في الطريق واجلس عند متاعك فاخرج الرجل متاعه العفش الذي في داخل البيت وضعه في وسط الطريق وجلس عنده فجعل الناس يمرون ويقولون ما شأنك لما خرجت من بيتك ما شأنك فيقول لي جار يؤذيني فيأخذ الناس في ذم ذلك الجار ويلعنونه يقولون لعنة الله على ذلك الجار الذي آذاك حتى أدى بك أن تخرج عكشك ومتاعك من منزلك وكان الجار يسمع الناس يلعنونه بسبب ما حصل من أذاه لجاره فذهب الجار ذاك المؤذي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما لقيت من أذى الناس ما لقيت من أذى الناس آدوني يلعنونني فقال عليه الصلاة والسلام إن كان الناس قد لعنوك فإن الله قد لعنك قبل ذلك قال يا رسول الله مره فليرجع والله لا أوذيه بعد اليوم أبدا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام فرجع والحديث صحاحه الألباني وغيره أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الإحتان إلى الجار وكان صلوات ربي وسلامه عليه يستعيد من جار السوء في دار المقامة يقول فإن ذا فإن جار البادية يتحول عندما يكون البيت ملكا لك لا تستطيع أن تنتقل منه بسهولة وتبتلى بجار يسيء إليك يسيء إليك بسيارته يوقفها أمام دارك يسيء إليك ربما بشجر يخرج من بيته ويقول ويؤذيك بكثرة الورق الذي يتساقط في دارك يؤذي ربما أولادك ربما ينظر من طرف خفي إلى نسائك وإلى بناتك يتعرض لك بأنواع الأدى فمثل هذا الجار إن كنت مستأجرا ربما تصبر حتى ينتقل أو تنتقل أنت لكن إذا كان المرء في دار مقامة إذا كان يملك هذا البيت ويشفق عليه الانتقال منه فاستعاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحال وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن جار البادية يتحول وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون بمثل هذا الهدي النبوي ويخسنون إلى جيرانهم أعظم الإحتام عبد الله بن عمر قال عنه مجاهد كنا نجلس في بيت عبد الله بن عمر يوما فقال يا غلام انحر شاتا كأنه يريد أن يعشي أضيافه فبدأ الغلام ينحر الشات فلما قام ابن عمر لبعض شأنه رأى الغلام ينحر الشاس قال إذا نحرتها فلا تنتجارنا اليهودي يعني أن تهديه بعض اللحم قال حسنا ثم عاد ابن عمر إلى مجلسه ثم لما أذن للصلاة قاموا للصلاة فمر بالغلام وإذا الغلام قد انتهى من نحر الشاس وبدأ يقطع ويرتب فأعاد عليه قال لا تنتجارنا اليهودي فقال له بعضهم يا عبد الله بن عمر يهودي يعني يهودي يقول عزير بن الله يهودي يقول يد الله مغلولة يهودي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء يهودي آ موسى وآ feature وحقد على نبينا عليه الصلاة والسلام وتأمر بالإحسان إليه فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام آمر بالإحسان إلى الجار وربنا جل وعلا قرن الإحسان إلى الجار بالإحسان إلى الوالدين فقال سبحانه وتعالى وَا عْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ الْجَارُ ذُو الْقُرْبَى هُوَ الَّذِي يَكُونُ جَارًا لَكَ فِي الْمَسْكَنِ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ إِمَّا يَكُونَ ابْنَ عَمٍّ أَوْ ابْنَ خَالٍ أَوْ, صهر او ما الجارد القربى والجار الآخر هو الجار الذي بيس بينك وبينه قرابة لكنه جار بالجم يكون جنب بابك وجنب جارك فإنه يجب عليك أن تحسن إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجار من علامات الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره في الصحيحين وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أنت لست مطلوبا فقط بكف الأذى عن الجار لا أنت مطلوب بمرحلة أعلى وأعظم من ذلك وهو الإحتان إلى الجار أن تحسن إليه بالأخلاق الحسنة أن تبدأه بالسلام أن تتلطف معه أن تتحمل أذاه لو آذاك أن تتحمل أذاه لو آذاك أقبل رجلٌ إلى عبد الله بن المبارك قال له يا عبد الله إن جاري ربما جاء إلي فاشتكى من ولدي أن ولدي فعل كذا وكذا فأسأل ولدي فينكر فأخشى أن أعاقب الولد وأكون له ظالما. فماذا أفعل؟ الآن الولد أمامي وأقول هل فعلت كذا وكذا فينكر والجار يقول بل فعل ولدك هذا فماذا أفعل وأخشى أن أعاقب الولد فأكون ظالما فقال له عبد الله بن المبارك أصرخ بولدك يعني قل لا تفعل وتأدب يا ولد هكذا عاتبه أصرخ بولدك أمام جارك ليرضى فإذا خرج الجار فلاطف ولدك وتلطف معه حتى تكسب جارك أما الولد فهو معك في البيت تستطيع أن ترضيه بعد دقائك وذلك لأجل أن لا يشعر الجار أنه اشتكى إليك من أذى الولد ثم أنت تعين الولد عليه ولا تصدقه قال عاتب ولدك أمام الجار لماذا فعلت ولماذا فعلت وسوف أعاقلك بكذا فإذا ذهب الجار تلاطف ولدك وهذا من فقههم رحمهم الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينفي كمال الإيمان عن الذي يؤذي جيرانه الذي يؤذي جيرانه بأي نوع من الأذى أحيانا بروائح تخرج من مجاري خاصة ببيتك فتؤذي بها جيرانك يجب عليك أن تصلح هذا حتى لا يتأذوا أحيانا بأصوات أو بكثرة ضيوف ربما يأتيك ضيوف كثر ويوقفون سياراتهم عند أبواب جيرانك فيأتي هذا بسيارته والآخر بسيارته من الجيران فلا يجدون موقفا فلو كانت الوليمة ليوم في خلال أيام طويلة فلا بأس يتحملون لكن إذا كان بعض الناس يفتح بابه مثلا كل مغرب أو كل عصر أو كل ليل لأطحابه وتأتي السيارات وتسد جميع المواقف فيصبح الجيران يتأذوا هذا لا يجوز له هذا يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله من هذا الذي نفيت عنه الإيمان من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه والبوائق جمع بائقه وهو أي نوع من أنواع الأذى أي نوع من أنواع الأذى أن تصبح بنت الجيران تخرج إلى مدرستها وأبوها في داخل البيت لا يأمن أن يتعرض لها ابن جيرانه يقول لا يا ابنتي سأخرج معك حتى تركبي في الحافلة أو حتى تصل إلى مدرستك لأني لا أضمن ابن جيراننا أن يتعرض لك فإنه فاسق هذا الجار الذي عنده ابن مؤذي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن لأن جرانه لا يأمن أو تجد أن الجار ربما سافر فأكثر الأقفال على بابه قيل لماذا؟ قال يا أخي عندي جيران ربما اعتدوا على داري في أثناء سفري أو اعتدوا على أهلي في أثناء سفري هذا لا يأمن بوائق جيرانه والجار هو أقرب الناس إليك ربما كان الجار يعرف من أسرارك ومن أخبارك ومدخلك ومخرجك أكثر مما يعرفه أشقاؤك بل أمك وأبوك أيضا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وقال عليه الصلاة والسلام لان يسرق المرء من عشرة أبيات من عشرة بيوت أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره وقال عليه الصلاة والسلام أتدري أي جنب عند الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقت ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك وقد كانوا في الجاهلية يأدون البنات ربما قتلوا أولادهم إذا ولدوا من شدة الفقر قال والثالث أن تزاني حليل تجارك أن يكون المرء علاقة محرمة مع, مع, مع امرأة من, من, من نساء جيرانه وهذه العلاقة المحرمة محرمة أبدا حتى لو أقام علاقة محرمة مع يهودية كله زنا وكله حرام لكن المعاصي تتفاوت في حرمتها كلها كبائر لكنها تشتد إذا كانت كبيرة في الوقوع في الفاحشة وكبيرة أخرى إذا الجار فتجتمع كبيرتان كالذي يسرق في مكة مثلا فهو قد سرق وارتكب جريمة السرق فأتم وسرق في مكان فاضل فأتم أكثر أو الذي يفعل المعصية في رمضان فهو قد عسى الله تعالى فأتم وعسى الله في زمان فاضل فازداد إتمه كذلك الذي يقع في نساء جيرانه هو وقع في باحشة كبرى لكن ازداد الإتم لأنه آدى جيرانه أيضا وأوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتهادي بين الجيران فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر نساء الأنصار لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات فرسن الشات هو حافر الشات الذي ربما لا يكون له قيمة عند الناس وكثير ممن ينحرون الشياه يرمونها في الغالب فيقول عليه الصلاة والسلام أهدي أيتها المرأة إلى جيرانك بقدر استطاعتك يعني إذا صنعتم طعاما في غداء أو عشاء أو شيء مما يأكله الناس في فترات أخرى كالعصر والمغرب مع القهوة ونحوه فليجعل في طبق شيئا يسيرا ثم ليهدي إلى جيرانه ولا تحتكر ذلك لا تقل هذا قليل وهذا شيء يسير قال لا تحكرن جارة لجارتها ولو فرت نشات إذا نحرتم الشاس فلم تعطوا الجار من اللحم فأعطوه ولو الحافر الذي لا ينتبه إليه كهدية وهذا مبالغ في الإهداء إلى الجيران وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال لأبي ذنر رضي الله تعالى عنه يا أبا ذر إذا طبخت مرقة إذا طبخت لحم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها زد من الماء إن لم تعطي جيرانك من اللحم فأعطهم مرقة فيها رائحة اللحم حتى يغمس فيها الخبز ويكون فيه نكهة اللحم قال فإذا طبخت مرقة فتعاهد ماءها زدها ماءا حتى يكسر المرق وتعاهد جيرانك وأعطي جيرانك منها وهذا أيها المسلمون كله تأكيد على ما يتعلق بالإحسان إلى الجار. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإحسان إلى الجار وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون بذلك أقبل رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن لي جارا يؤذيني أدا شديدا أفأقابله بمثل ذلك فقال إذا قال ابن مسعود إذا عثى الله فيك فأطع الله فيه وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام حال امرأة وذكر له من صلاتها وصيامها وعبادتها قالوا يا رسول الله غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها ربما ثبت هذه الجارة واغتابت الجارة الأخرى مع أنها كثيرة الصلاة والصوم والعبادة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها وقال عليه الصلاة والسلام هي في النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة يعني ليست كثيرة النوافل تصلي المكتوبة وتتصدق بالأثوار يعني تتصدق بالإقط وتحسن إلى جيرانها قال هي في الجنة وسألت عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن لي جيران إلى من أحسن يا رسول الله من أبدأ بالإحسان فقال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهم منك كبابا وباع رجل دارا له برخص فلاموه على ذلك عرضها بسعر رخيص فلاموه على ذلك فقال يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص فقلت لهم كف الملام فإنما بجيرانها تغل البيوت وترخص وفعلا يكون عندك جار كالجار الذي جاور عبد الله بن المبارك فلما أراد أن يبيع الدار عرضها بأربعة آلاف فقالوا له أربعة آلاف كثير فقال ألفان ألف, در ألف دينار قيمة الدار وألفا دينار قيمة جوار عبد الله بن المبارك الذي سيجاور بن المبارك سيجد من الهدية والهدي الحسن واللطف التعامل وضيافتك وما شابه ذلك أشياء توفر عليك كثير من مصاريفك قال هي ألفان قيمة الدار وألفان قيمة جوار عبد الله بن المبارك ولذلك أيها المسلمون العمل الصالح والقربة إلى الله تعالى ليست فقط بأن تصلي الليل وتصوم الاثنين والخميس وتركع ركعات من الضحى إن لم تؤثر هذه الصلاة في أخلاقك وفي تعاملك وفي رفقك بإخوانك وفي إحتانك إليهم وفي تقديم النصيحة لهم الجار الذي لا يصلي أو الجار الذي تتبرج بناته في لباسهن أو الجار الذي ربما يقصر في طاعة الله أو الجار الذي يعامل زوجته معاملة سيئة فعلمت بذلك أيضا هذا يجب عليك أن تحسن إليه بالنصيحة إليه ليست القضية فقط الاحسان إلى الجار هو أن تكف الأذى عنه بل أيضا الإحسان بالنصيحة إليه مع حفظ أسرار الجيران احفظ أسرار جارك إن سمعت خلافات في البيت علمت أن جارك يفعل كذا أو كذا علمت أنه وقع منه شيء علمت أن بعض بناته أو أولاده فعل كذا وكذا تحفظ أسرار جارك فإنك ألطق الناس ولا يجوز لك أن تفضح البعيد فما بالك بفضيحة القريب اسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أقولوا ما تسمعون وأستغفروا الله الجي العظيم لي ولكم بكل دم استغفروهن الغفور الرحيم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 اللهم اغفر لنا وليخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أنزل على أهلنا في اليمن الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم اعمر ديارهم بالخير يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم واحفظ جنودنا وتقبل شهداءهم اللهم وكلهم مؤيدا ونصيرا وقائدا وظهيرا يا حيو يا قيوم اللهم واحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار اللهم كل لأهلنا في فلسطين وفي بلاد الشام اللهم أيدهم بتأييدك يا قوي يا عزيز واجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا عظيم المن يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى وخذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم وفقهما لهداك واجعل عملهما في رضاك وسائر ولاه امور المسلمين يا رب العالمين اللهم أنت الله لا اله إلا أنت اللهم انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انت الله لا اله إلا أنت أنت غني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم احفظ بها العبادة والبلاد اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والبات اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار اللهم إنا نسألك أن تسقينا اللهم اسقنا اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض واجعل فيما تنزله علينا عونا لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين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 واعتدر واستقي موسى والصفوف وتراص وتناظر الله أكبر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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله لمن حمده طيبا مباركا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا حرمت السلام السلام الجلال والاكرام على الجنازه لا اله الا الله وحبه. إلا ها إلا الله ونسيوا بسم الله الرحمن الرحيم غدا السبت ان شاء الله بعد العصر والمغرب شرح لكتاب آداب المشي للصلاة يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان باذن الله وذلك بعد العصر وبعد المغرب غدا ان شاء الله تعالى هذا يوم علمي والمتن متوفر عند الاخوة هنا في المسجد يوزع على الحاضرين وذلك للاخوة والاخوات انا احث من كان عنده يعني فرصة ان يحضر مجلس ذكر وعلم كذلك في الجهة الشمالية من الجامع التي هي عن يمينكم الان يوجد بنك الدم من مدينة الملك فهد الطبية لمن أراد أن يتبرع بالدم الله يتقبل منا ومنكم ويجزيكم خير صلاة على رجل وطفل طفل وطفل رجل وطفله الله اكبر سبحان الله وبسم الله الرحمن صلي على محمد الله اكبر اللهم اغفر لحين امين صلينا وذكرنا وثنا وحرينا فاحيا الاسلام والسلام وتوفيته وتوفى انهم دور خير من دورك الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين زدوا كرمه اللهم شفاء طفله والديه اللهم شفاء طفلته ووالديها اللهم يا رب العالمين اللهم شفاء رب العالمين وحفظنا الله مسكننا اكبر السلام عليكم ورحمه الله